ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 معاشر الأحبة كثيرا ما نواجه ويواجه كل واحد منكم طوائف من الشباب ومن كبار السن من اللهين العابثين الغافلين عن الآخرة العابثين في دنياهم ألا مبالين بأي مصير يقولون إليه وينتهون عنده إن قدمت شريطا فيه موعظة لا يسمعونه وإن قدمت رسالة فيها كلام جميل لا يقبلونه وإن قدمت نصيحة لا يرعون لها وإن تلطفت مع طائفة منهم يظنونه ذلا واحتقارا وإن أخلصت النصيحة لأحدهم ظنه استعلاء وتكبرا والله يحار العقل ويحار الفكر ويصبح الحليم حيرانا أمام طائفة من أولئك اللاهين العابثين الذين لا يعرفون المساجد إلا نزرا يسيرا ولا يذكرون الله إلا قليلا ولهم في بلاد الغرب مع البغايا والفاجرات صولات وجولات كيف الطريق إلى قلوب هؤلاء كيف يدعون إلى الله كيف ينادون إلى كتاب الله هل نيأس منهم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون هل نحكم عليهم بالشقاء كلا وبعدا لأن المسلم ليس مسؤولا أن يحكم على الناس في نهاياتهم أن يكونوا من أهل الجنة أو أهل النار وعقائد أهل السنة جميعا ناطقة بأنهم لا يشهدون لأحد بجنة أو نار لكن يخشون على المسيء العقاب ويرجون للمحسن الثواب هل يعتبرون من سقط المتاع أو على هامش الحياة لا والله يا عباد الله هناك مدخل رئيس وهناك حقيقة لا بد من طرحها وقضية لا بد من مواجهتها قضية لا بد ان نواجهها نحن لا بد ان يواجهها كل واحد في هذا المسجد ولا بد ان يواجهها كل مسلم وكافر كل بعيد وقريب، كل ذليل وحقير كل عزيز وامير كل صعلوك ووزير هي حقيقة الموت هي نهاية المطاف هي خاتمة الدنيا كل البشرية تشهد وتعلم وتنطق أن نهايتها أن نهايتها هي الموت وأن منتهى الطريق بالنسبة لها هي الانقطاع عن هذه الدنيا انقطاع النفس وانقطاع الروح وانقطاع الجوارح فالعين لا تبصر واليد لا تتحرك والأذن لا تسمع والنفس لا يجري والدماء لا تتحرك والشرايين لا تنبض إنها انتهاية الأخيرة التي يواجهها ويقف أمامها كل صغير وكبير كل بعيد وقريب كثيرا وكثيرا ما سمعنا بشباب كانوا في غفلة كانوا في بعد كانوا في تسلط كانوا في قسوة كانوا في جفاء كانوا في غلظة كانوا في قطيعة وعقوة بعضهم يشهد ويقر على نفسه يقول ما ركعتها في المسجد مع الجماعة وبعضهم يقول ما ما جانبت كأس الخمر مرة وبعضهم يقول ما سافرت إلا وقعت الباعشة فإذ به في يوم من الأيام تجده باكيا خاشعا ساجدا راكعا سبحان مقلب القلوب والأبصار ما الذي غير هذا ما الذي بدل أحواله ما الذي غير أحواله إنه الله وعلى ولكن كيف السبب ما هو السبيل واي طريقة وصلت الى قلبه قدر الله على الكثيرين منهم ان يقفوا مشهدا ماثلا حقيقيا لا محيص ولا مناصع قدر الله للكثير منهم ان يقفوا امام حقيقة الموت وهم يشهدون بام اعينهم وامهات ابصارهم يشهدون صديق يشهدون حبيبا يشهدون قريبا ولا ينفع طبيب ولا يجدي نحيب حدثني أحدهم قال كنت مسافرا في دراسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان شأنه شأن كثير من الشباب الذين يقضون الليل في الملهى والمساء في المرقص والعبث الذي تعنيه كلمة العبث بأبع. ومعانيها وذات يوم وكنا آيبين كنا راجعين من ملهانا وعبثنا تقدم بعضنا الى السكن اما واحد منا فلقد استبطأناه وتأخرناه ثم قلنا لعله يأتي بعد سويعة او بعد ساعة او بعد هنيها ثم لم ثم لم نزل ننتظر لكنه ما أتى فنزلنا نبحث يمينا أو شمالا وخاتمة المطاف قلنا لا بد أن يكون في الكراج أو في الموقف الذي يجعل للسيارة تحت البناء فدخلنا ذلك البناء دخلنا موقف السيارة فوجدنا السيارة لا زال محركها يدور وصاحبنا قد انخنعت رقبته على إطار السيارة وهو في مكانه والموسيقى الهادئة لا زالت منذ آخر الليل حتى اللحظة التي فتحنا فيها باب السيارة وهي تدند وتطنطن فصحنا نادينا تكلمنا يا أخانا يا صاحبنا فإذ به قد انقطع عن الدنيا منذ اللحظة التي وقفت سيارته في ذلك الكراج، هذه نهاية أشعلت في قلوب الكثير من أولئك الشباب يقظة وغيرة وعودة وإنابة وتوبة وخضوعا إلى الله، فعادوا إلى الله تائبين ما شربوا بعدها ما شربوا بعدها ولا فعلوا بعدها بل أنابوا واستكانوا وعادوا لربهم. أسأل الله أن يثبتنا وإياهم وأسأل الله أن يعامل صاحبهم بعفوه وأن يتجاوز عنا وعن هذه واحدة والأخرى ليس لها إلا أيام قليلة سمعتها من أحد إخواني في الله يقول كنت كغيري من سائر الشباب وفي ليلة من الليالي التي كنت أسهر فيها مع أحبابي وأصدقائي ومعالي بينهم واحد من الاحبة ومن بينهم اعز حبيب إلي اعز صديق الى قلبي واقرب قريب الى فؤادي بينما انا واياه اذ به فجأة يصرخ فلان ادركني ما الذي بك اني احس بشيء في قلبي قال فدنوت منه فاذا هو يتلبط ويتقلب ويقول اسرع لي بطبيب فناديت واتصلت بمن يحضر لنا طبيبا وكانت الفتره لا تتجاوز خمسة عشر دقيقة او عشرين دقيقة ونحن ننتظر وصول الطبيب وفي تلك الدقائق وهو يقول اني يحس بالفراق انها النهاية انها الخاتمة سافارق الدنيا ساترك طفلي ساترك زوجتي سافارقكم ستضعونني في كذا ستتركونني وحدي واخر يمر عليه سجل ذكرياته. واخذت تتقلب امامه صحائف افعاله. قال وانا انظر اليه وكن لي وحشة ودهشة وكن لي عجب وغرابة. وانا انتفض وهو يحاسب نفسه ويعاتب روحه. وانا والله اصبره وانا اشد الما منه. واشد استعراضا لما يكون في حياتي من فاخذته اتقلب في ذلك الموقف وما هي الا ستة عشر دقيقة تزيد او تنقص قليلا حتى فاضت روحه وذهبنا واحبابنا واقاربنا واصحابنا نضع قريبنا وصديقنا واعز احبابنا واجلنا قاربنا نضعه في مسواه الاخير ونواري عليه التراب احب الاحباب هو الذي منا يتقن نفس اللحظ ان لا يتسرب منه ذرة هواء او اشعاع نور ثم ما برحنا ان نهيل عليه التراب ثم ودعناه في مثواه الاخير وانصرفنا شابا من مدة ليست بالقريبة حدثني عن احد الشباب فيما تسمى ببانكوك لا لا. وقد كان في بلاء وقد كان في أمر لا يفيق من جرائه من المخدرات أو الشراب وما صاحب ذلك من مصاحبة البغايا والفاجرات وفي لحظة من سكر وشوق إلى عهر تأخرت صديقته تأخرت حبيبته عليه فما هي إلا لحظات وقد كاد يجن من تأخرها فما هي إلا لحظات حتى أقبلت عليه فلما رآها خر ساجدا لها تعظيما خر ساجدا لها وما الذي تنتظرونه هي السجدة الأخيرة هي النهاية والله ما قام من سجدته بل أقاموه في تابوته وأرسلوه بطائرته ودفنوه مع سائر الموتى أيها الأحبة إن هذا الموت هو أخضر حقيقة هو أعظم حقيقة هو أكبر حقيقة يواجهها الشقي والسعيد الغني والفقير العزيز والذليل الذليل والحقير الموت هو أكبر حقيقة ومن أجل هذا كان صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكر هذه من لذات ألا وإني كنت نهيتكم عن زيارة فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أيها الأحبة أسوق هذه الأحداث متفرقة مختلفة وكلها تختلف من حيث الخاتمة وتختلف من حيث النهاية لكنها في مؤدى واحد وهو الخاتمة أي خاتمة نواجهها أي نهاية نصدي إليها واي عمر يمتد بنا واي شباب نتقلب فيه حتى ننتقل منه الى الشيخوخة ثم نتوب بعد ذلك هل منا هذه الحياة والظ منا هذه الاعمار بادروا بالتوبه، بادروا بالانابة قبل ان يخطفكم الموت ويخطفكم الاجل وتمضي الملائكة بوديعة الله من ارضه الى السماء فتكون في اعلى عليين او في أسفل سافلين إن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة لأمر خطير وعجيب وجليل جدا جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك قبل أن يسلم كان النبي يجهز جيشا من الجيوش لمعركة حاسمة مع كفار فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهي وهو يومئذ كافر فقال يا محمد أرأيت إن اتبعته فمن الذي وما الذي وما الذي عليه قال إن شهدت أن إله إلا الله وأني محمد رسول الله كان لك مال المسلمين عام وعليك ما عليهم عام فإن غنموا غنمت معهم فقال ما على هذا أتبعك فشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد عبده ورسوله ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن غنموا فأنت معهم في الغنيمة وإن مت فلك الجنة من الله جل وعلا فقال ذلك الصحابي والله ما على هذا اتبعتك اي ما اتبعتك لاجل الغنيمة وانما اتبعتك على ان اغزو معك فارما بسهم منها هنا وأشار إلى نحره ويخرج السهم من هاهلا وأشار إلى قفاه ثم دخل المعركة وقاتل وأبلا بلاء حسنا فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمي بسهم دخل في نحره وخرج من رقبته وقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه بخ بخ عمل ونال كثيرا دخل الجنة ما سجد لله سجده انظروا الخاتمة انظروا النهاية انظروا الخاتمة وتأملوها واعتبروا بها اسأل الله جل وعلا ان يحسن لي ولكم الخاتمة وان يجعلنا وانياكم من السعداء وان يتوفانا على التوحيد شهداء بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وانياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى تمسكوا بشريعة الإسلام عظوا بالنواجد على العروة الوثقاء اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدف هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك جاء عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوم نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يؤمر الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات برزقه وأجله وشقين أمسيئ فوالله الذي لا إله غيره إن أحدهم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينهم وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها حديث صحيح أيها الأحبة في الله هذا الحديث عمدة في حسن الخاتمة وسوءها فاسألوا الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الخاتمة وسأل الله جل وعلا السبات على نعمة الدين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وسيد المرسلين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من ينشق عنه القبر وأول من تفتح له أبواب الجنة وأول من ينال أعلى منازلها وهو صاحب المقام المحمود وهو صاحب الوسيلة والشفاعة العظمى الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يطيل قيامه وصيامه وكان يطيل سجوده وتهجده ويقول يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب فيا عباد الله اسأل الله جل وعلا بهذا الدعاء اسأل الله الذي بيده النواصي اسأل الله الذي بيده القلوب وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن التي تليق بجلال وجهه وعوانه سلطانه اسأل الله ان يثبت قلوبنا وقلوبكم على الايمان وان يعصمنا من الزيغ والضلالة ومن الغواية بعد الهداية ومن الفساد بعد الصلاح وانتم يا شباب المسلمين ان الكثير منا ان الكثير من شبابنا يسوفون التوبة ويؤجلون الانابة وينشغلون بالعبث ويلهون في الباطل ظنا منهم بأن الحياة أمامهم وهم في ريعان الشباب وفي ربيع العمر وفي زهرة الدنيا يظنون أن الاستقامة تعقيد وأن الطاعة وسوسه وأن الإخبات لله تضيق وتشديد لا والله يا عباد الله إننا نفوت على أنفسنا حظا عظيما من السعادة بقدر ما نفوته من الأعمال الصالحة واعلموا أن الموت ساعة لا تتقدم ولا تتأخر فمن ذا الذي يضمن خروجه من المسجد ومن ذا الذي يضمن يقضته من فراشه ومن ذا الذي يضمن عودته الى بيته ومن ذا الذي يضمن وصوله الى عمله اذا كان هذا شأننا فيا عجبا لقسوة القلوب لا تدري متى تخطف وهي مع ذلك عابسة اللهية تزود تزود من الدنيا فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد ادخلت اجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت اكفانها وهي لا تدري فيا عباد الله استعدوا للقاء الله وبادروا بالتوبة وبادروا بالخضوع والانابة انما هذه الدنيا متاع قليل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرد ما لبثوا غير ساعة والله إن هذه الدنيا بما فيها من ملذات وشهوات ومراكب وقصور ودور وضيعات وزوجات وجنات وأنوال وذريات لا تعدل غمسة في نار جهنم وإن الشقاء في هذه الدنيا بما فيه من الفقر والمرض والسقم والذلة وضيق الحال لا يساوي غمسة في نعيم يوم القيامة يؤتى بألذ أهل الدنيا حالا وأيسرهم عيشا ثم يغمس غمسة وهي أقل من اللحظة أو أقل جزء من أجزاء اللحظة يغمس غمسة في النار فيقال قالوا يا ابن آدم هل رأيت نعيم قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط ينسى نعيم الدنيا كله في غمسة صغيرة في, في النار ويؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا وفقرا ومرضا فيغمس غمسة واحدة في الجنة يقال يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط هل مر بك شقاء قط فيقول يا ربي ما مر بي شقاء وما مر بي بؤس فلنعد لذلك اليوم وهو يوما بد أن نرده على صراط أدق من الشعر وأحد من السيف الناس ينضون عليه على قدر أعمالهم وكلليب جهنم عن يمينه وعن يساره فمن المؤمنين الذين يسعون ونورهم بين أيديهم مد أبصارهم يمرونه كالبرق الخاطف ومن المؤمنين من يمرونه كأجاويد الخير ومنهم من يمره كأسرع الناس عدوى ومنهم ومنهم من يحبو على الصراط حبوى ومنهم من يمضي عليه فتدركه كلاليب جهنم ادركته اعماله السيئة وتفريطه في حقه وتضيعه وتقصيره في جنب الله وطاعة الله فالنعد لذلك اليوم والنعد لدار سوف نسكنها سوف نبقى فيها والله ما نفع أهل الأموال أموالهم أين الملوك أين الملوك أين الأمراء أين الوزراء أين الرؤساء أين الخلفاء أين الذين ذهبوا أين الذين ملكوا أين الذين نالوا أين الذين جمعوا أين الأسرياء أين الكبراء لقد ودعوهم وودعناهم في حفرة لا فراش فيها ولا خادم فيها ولا مائدة عندها ولا باب اليها ولا نور يضيئها ولا هواء يوهويها لا شيء فيها الا خرقة بيضاء يحسدك الدود عليها فينتزعها من جسمك ولا يتركها لك كتب الله أن تعود إلى هذه الدنيا في نهاية المطاف وفي خاتمة الأمر كما نزلت عليها حتى كفنك ينازعك الدود فيه فيقرضه منك خيطا خيطا شعرة شعرة وينتزعه من جسدك فإن من الله عليك وكنت من الصالحين عوضك الله هذا الكفن أبوابا إلى الجناس ونعيما مقيما في دار الخلود فتفتح لك أبواب الجنة ويضاء لك القبر وتؤنس بعملك الصالح وتبقى زاهيا متغنيا تقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة وإن كنت من أهل الشقاء من أهل الضياع من الذين ضاءت أموالهم في الربا وتركوا المساجد وغفلوا عن الجماعات وضيعوا حقوق الله وضيعوا محارم الله في كل سفر وفي كل ذهاب وإياد لا يرعون حرمات الله يواقعون الفواحش لا يبالوا فإنك لا تجني من الشوك العنب وكل سيلقى عمله أمامه يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل, القبر صندوق العمل انظروا واجمعوا في صناديقكم لو زار كل واحد منا لو زار قبره في الأسبوع مرة في الشهر مرة في نصف الشهر مرة وأنت تنظر هذا صندوقي هذا فراشي هذه داري سأسكنها وحدي هل وضعت فيها عملا صالحا أم, أم أودعتها خيبة وضياعا وحرمانا وحسرة أسأل الله, أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الخاتم اللهم أحينا على الإسلام سعداء وتوفنا على التوحيد شهداء واحشرنا في زمرة الأنبياء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفرانا واغفر اللهم لأحبابنا وأصدقائنا وإخواننا الذين فرطوا من بين أيدينا وودعونا ومضوا فينا ولا نملك لهم قليلا ولو لا كثيرا إلا أن نسأل الله أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته وفي دار كرامته اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم أبتل كيد الزنادقة والمفسدين اللهم من أراد شبابنا بسوء ونساءنا باختلاط وتبرج وسفور ورجالنا وعلمانا وولاة أمرنا بفتنة أو مكيدة اللهم جازهي بالسوء والخزي والعار والدماء اللهم أذر دائرة السوء عليه وأرنا فيه عجائب قدرتك واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء